اعوذ لله لنا الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين اياك نعبد وياك نستعين وزن الصراط المتكفين وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصار <تصفيق> دل على شیو وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ ۖ كَذٰلِكَ قَوْلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِنَ ٱلسُّلْقُ قُلْ فَرَبُّهُ كَمُبِينٌ مَّنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ A logo é como vem não e é وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزين كريمٌ عذابُ الناورِ أريدُ لغيرِ فأينما تدنو فثم معقوله ان الله عليم الله الله الله تَخْضَعُ لِلَّهِ السُّبْحَانُ بَلْ رَبُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ لو كانتون الله, الله, الله. الله بديع السماوات والارض بديع السماوات والأرض بديع وقال <سؤال> <سؤال> <حيز> <حيز> <وقول> الذين ما يعلمون له لا ذين من قديم مثل قول ان تشابت قلوب قدبيان الآيات للقوم إِنَّا أُرْسَلْنَاكَ بِالْأَقْبِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَدَكُ اللَّهُ <تصفيق> بہت بیکھو <سؤال>